فَهُمْ ضَلٌّ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُصْرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ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 يَصِيرُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جنات, جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَلَّمُوا بِالسَّاعَةِ وَأَكَّدْنَ أَنَّ مَنْ كَلَّمَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ يَسْمَعُونَ اذا القوا منها مكانا ضيقا فطل لي ندعو هنالك صبرا لا تدعوا يوما تورا واحدا ودعوا صبرا كثيرا والان ذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون والان ذلك خير ام جنة الخلد التي சி ச سَوْلَ وَلَنْصْرَا وَمَنْ يَضْلِلْ مِنْكُمْ نُلْقِهِ عَلَىٰ مَنْ كَبِيرَا وَلَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وجعلنا, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا قال الذين لا يرجون لقاءنا الا لو انزل علينا الملائكه او نغا ربنا لقد استكبروا في انفسهم عتوا ونكبيرا يوم يرون الملائكه يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّهْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً فَجَعَلْنَا هَٰذَا بَثَاءً نَّذِيرًا لأَصْحَابِ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 اتخذوها هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يَحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَعَزَّزْنَاهُ فَقُلْنَا اهْبِطَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَتَمَرَّنَّا عَلَيْهِمْ تَرْمِيرًا وَقَوْمَ لُوطٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْمَ كلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 سوى النوم سباة وجعل النار نشورا وهو الذي أرسل الياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء وَيُنْهِي هَذَا عَلْجًا صُرَاتًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ مَاءٌ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 الذي خلق السماوات والارض ما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسال به خبيرا والى كل لهم يسجدون للرحمن قالوا ومن الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار رخيفتا لمن اراد ان يتذكر لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما கானல سلام وكان الله مستظرا ومظلما كل ما يعبونكم ردي لولا دعاءكم فقلت كلمت فسوف يكون